المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين.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 أحسن الخالقين الله ربكم ورب أبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحذرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن الوطل من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين and وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِالَّيْلِ فَانْتَعِقُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَمْكَنَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاءَ مَأْوَاهُ فَكَانَ مِنَ الْمُضْحَاضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ إِلَى الْعَرَا وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فأمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم على ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثه وهم شاهدون على إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصلف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفل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 فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى عين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين